الحمد لله دافع البلوى وكاشف الضرا وسامع النجوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والعبد المجتبى اللهم صل وسلم وبالك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الوفا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وطاعته في السر والنجوى فبذلك يحصل الخير والفلاح والسعادة في الآخرة والأولى أيها المسلمون الأساس الذي يسعد به المسلم وبه يفلح هو تحقيق العبودية الكاملة لله الواحد الأحد العبودية التي لأجلها خلق الإنسان ومن أجلها أُوجِد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن يُفرِدون بالعبادة بأن يكون العبد مخلصا لله جل وعلا مخلصا لله في قصده صادقا له في محبته وتعظيمه أز شأنه مخلصا لخالقه في خوفه وخشيته ورجائه ودعائه مخلصا لله في ظاهره وباطنه في توجهاته وتحركاته وإراداته يقول سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أخي المسلم لقد حرصا لقد حرص القرآن والسنة على تأصيل هذا الأصل العظيم وفي توجيهات النبي الكريم تلخيص لما في القرآن عن, عن, عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام.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 بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أخرج الترمذي وقال حسن صحيح وهو مشهور عند أهل العلم إنها أيها المسلمون وصية تحمل في مضامينها غرس تعظيم الله جل وعلا في النفوس وتبتغي تحقيق عقيدة عظيمة أنا وهي أن الذي بيده مقاليد الأمور وأزمتها وعنده خزائن الكون ومفاتح كل شيء هو الله جل وعلا هو الذي يقضي الحاجات ويجيب الدعوات ويجلب الرحمات الخلق كلهم فقرؤوا إليه سبحانه مضطرون إلى فضله وكرمه وعطائه ورحمته فلا قيام لهم طرفة أين إلا به سبحانه أما من يجيب المضطر إذا داؤه ويقشه السوء العباد كلهم إليه فياطرار وإلى رحمته في افتقار وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يُلِدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إن المسلمين اليوم وهم تحيط بهم تحيط بهم ما لا يوصف من الكروب والخطوب في حاجة إلى سماء هذه الوصية سماء استجابة سماء من يعلم أنه ملزم أن لا يقصد في قضاء الحوائج وتفريج الهموم وكشف الكروب إلا لخالقه عز وجل إنهم يرددون في صلاتهم إياك نعبد وإياك نستعين فليكن ذلك في قلوبهم وليتمثل في واقعهم وصية أيها المسلمون تنذر المسلم من الوقوع في أسباب الهلاك الأبدي والأذاب السرمدي حينما يتوجه المخلوق إلى غير خالقه يدعوه ويستغيث به في الشدائد ويستغيث به في الشدائد والبليات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 رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار أخرجه البخاري إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم يعلمنا بهذا التأليم النبوي الموجز الذي يوجز توجيهات القرآن وأهدافه ومقاصده وغاياته في أواهه ونواهه وأخباره وقصصه بأن من تعلق بالله وأنزل به حوائجه وفوض أمره إليه كفاه كل ما أهم من أمور الدنيا والآخرة يقول الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويقول سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأما وأما من تألق بغير الله جل وعلى وسكن إليه ووكّل أوكل إليه وأصبح حينئذ في ذل وضعف وهوان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 أخرجه أحمد والترمذي فالتزم أيها المسلم بتلك الوصية حتى لا تتلاعب بك الأهواء وتتقالف بك الآراء فلا إسمة من ذلك إلا بنهج منهج هذه الوصية الغراء التي تربى عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بهم كمال التوحيد في تطبيق هذه الوصية بما يحدثنا به أوه ابن مالك للأشكعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر تسعه أو ثمانية أو سبعة فقال عليه الصلاة والسلام لا تسألوا الناس شيئا فلا قد بعض أولئك فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه أخرجه مسلم اشتكى ابن أخ أخي اشتكب ابن أخي الأحنف بن, أخ بن قيس وجاء غرس فقال له الأحنف لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة فما ذكرتها لأحد إنما هو الشكوى إلى الله جل وعلا فيا أيها المسلم فيا أيها المسلم إلجأ إلى الله عند الشدائد والكروب إلجأ إلى الله وحده عند الشدائد والكروب وتألق به سبحانه دون من سواه عند الملمات والخطوب إنها وصية يجب على مجتمعات المسلمين وهم تحيط بهم يحيط بهم مكر الأعداء ومخططاتهم بما لا يوصف في مثل هذا المقام الله جل وعلا يقول أنبيه يونس وذنو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 لما يحيط بالمسلمين من البشر غربا أو شرقا إنما هو إنما هو تحقيق التوحيد ورفع القلوب ورفع الأقوال بقلوب مفضية إلى الله جل وعلا بصدق أن يكشف الضرا وأن ينزل الرحمة على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم إذا أصاب أحدكم هم أو لعواء فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا يقولها برسالة وواقعه مصدقا لما يقوله برسالة وكان عليه الصلاة والسلام يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ومن القواعد المقررة أن من استأنى أو استأذ أو استغاث بمخلوق ميت أو غائب أو حاضر في ما لا يقدر عليه إلا الله فذلك شدك محبط للأمل أيها المسلمون كيف تحقق الفلاح والعزة كيف تحققت لدولة الإسلام الأولى العزة المتناهية والفتوحات والنصر والعزة التي ذكرها المؤرخون من الأعداء قبل الأصدقاء بعزة وشموخ، إنه تحقيق التوحيد لله جل وعلا، إنه صدق للاتجاء إلى الرب عز وجل، لذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على غرس شجرة التوحيد في النفوس، وجاهد في الدعوة إلى هذا الأصل، وعلى حماية جناب التوحيد حماية كاملة. من أن يناله نقص أو خلل في الأقوال أو في الأفعال أو في المقاصد أو الإرادات سُئِل عن الرجل يلقى أخاه فيسلم عليه أينحني له؟ قال لا أخرجه أحمد والترمذي وحسَّنه كل ذلك من أجل منع الخضوع إلا, إلا لله جل وعلا لتترب النفوس على الشموخ عن الخضوع إلا لله عز وجل في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلوني كما أطلت النصارى إسحاق بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إنه أراد من الأمة ألا تخنع ولا تخضع ولا تذل ولا تدعو ولا تستغيث إلا بالله جل وعلا إخوة الإيمان من مظاهر حق حرص المصطفى على التوحيد وعنايته البالغة بتحقيقه أن سد كل ذليئة يتسلّق بها الشيطان لإيقاء العباد في أوحال الشرك وخرافات الجاهلية لذا حرص عليه الصلاة والسلام بتوجيهاته الغرّاء، الزادرة عن التوجه إلى أهل القبور وللتجاءي إليهم والتضرع أمام أتابهم والاستغاثة بأهلها في الشدائد والكروب مما لا يصلح أبداً إلا لفاطر الأرض والسماوات أن أبيه رجل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اعتنى عليه الصلاة والسلام اعتنى عليه الصلاة والسلام لتعظيم الخالق وتوحيده عنايةً كبيرة لأن هذا هو أصل دعوته فحذر من وسائل الشيطان وإغوائه بالافتتال بالتمائم والحروز وتعليقها على النفوس والأموال بدعوى أن تدفع الشرور والآفات كما حصل من بعض الناس حينما قل العلم وكثر الجهل في المسند من تعلق ثميمة فقد أشرك حذر عليه الصلاة والسلام من الاغترار بالمشعودين والدجالين والأفاكين فقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهناً أو أرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه الأربعة والحاكم وللأسف في أصل ما يسمى بالتقنيات وعصر الحضارة تكثر في الإعلام وفي واقع الناس الذهاب إلى الأفاكين وإلى الأمرافين وإلى الكهنة وإلى سؤالهم عن المستقبل مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا يعلمه إلا الله جل وعلا كما بير النبي صلى الله عليه وسلم حينما سبيل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان والنشرة حل السحر بسحر مثله فيا أيها المسلمون إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيص أن نكون موحدين في غاية التعظيم والمحبة لخالقنا جل وعلا ففي مقام قد تدعو النفس إلى ما لا يحل وهو مقام التداوي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمتهم بقضية التوحيد التي يجب العناية العظيمة بها تعلُّقًا بالله جل وعلا والتجاءً إليه وتوكلًا عليه وعدم الاتفاة إلا إليه سبحانه يقول فيما روته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد مريض قال اللهم رب الناس أذهبي الباس اشف أنت الشافي اشف أنت الشافي شفاء لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وقال عليه الصلاة والسلام لعثمان ابن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه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 وفي مقام حرصه العظيم عليه الصلاة والسلام على جناب التوحيد واهتمامه البالغ بتوحيق بتحقيقه في نفوسنا يأتي توجيهه الكريم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده وفي حديث فذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء هلال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء هلال ومن جواد بحرصه عليه الصلاة والسلام على أمته وإرشادهم إلى الحذر من كل ما يخالف حقائق التوحيد ويناقض أصوله أو وجوبه فيوجه إلى الأمة خطابه العظيم فيما رواه عمر رضي الله عنه أنه قال لا إن الله ينهاكم أن تحرفوا بآبائكم من كان حالها فليحرف بالله أو ليصمت قال عمر فوالله ما حلفت, ما حلفت منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكراً والآفرة وفي حديث سنده حسن عند أهل العلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فيا أيها المسلمون يا أيها المسلمون إن أردتم السعادة والفوز في الدال الآخرة وعردتم العزة والفلاح والنجاة والسعادة في الدنيا فعليكم بتحقيق التوحيد اجعلوا تحقيق الله جل وعلا نصب أعينكم عيشوا لإبادة الله جل وعلا وعباده الرحمن غايه حبه ما وعباده الرحمن غايه حبه ما هذل الله جل وعلا وتعظيمه والتالق به في كل شأن والزم النفوس والقلوب بتعظيم خالقها الصلاه الزكاه الحج جميع شعائر الإسلام خادمة لهذا الأصل العظيم فليس من سبيل المصلين أن يصلوا ثم يلتفتوا إلى غير الله جل وعلا أسركوا بالجوارح ما يرضي بارئها, بارئها ويتحقق لكم الخير وتفوزوا بعظيم الأجر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 المحققين لغاية التعظيم لخالقهم ورازقهم جل وعلا أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل دم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أيها المسلمون في مقام حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد وصيانته العظيمة لجنابه منع كل ما يتوهمه البشر من الأوهام الباطلة والظنون الفاسدة ففي حديث عمران ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أفرجه البزار وسنده حسن وفي حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال يا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكوحان قال فلا تأت فلا الكوحان قال قلت كنا نتطير والطيرة أيها المسلمون هي ما أمضاك إلى فعل أو ردك عن تصرف قال كنا نتطير قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم أخرجه مسلم فاسلكوا بأنفسكم سبيل القرآن وألزموا حياتكم سنة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم إن الله أمرنا بأمر عظيم ألا وهو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم أكشف كروبات المسلمين. اللهم اكشف كروبات المسلمين اللهم اكشف كروبات المسلمين اللهم اكشف عن إخواننا المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي سائر أوطان المسلمين كل ضراء وسوء ومكروه اللهم أعيل عليهم الأمن والأمان اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان اللهم اكف والسؤدد لأمة الإسلام ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم منكر من مكر بالاسلام واهله اللهم فعليك به اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمام المسلمين في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترواه اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطفئ الفتن على المسلمين اللهم أطفئ الفتن عن المسلمين اللهم احفظ جنودنا في كل مكان اللهم احفظ رجال أمننا في كل مكان اللهم احفظ رجال أمننا في كل مكان اللهم اجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا اللهم اجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا يال الجلال والإكرام اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم احفظ بلادنا وبلاد الإسلام من كل سوء ومكروه اللهم إن نعوذ بك من الغلاء والوباء اللهم انا نعوذ بك من والوباء اللهم انا نعوذ بك من الغلاء والوباء ومن الفوا ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم اللهم يا غني اللهم يا غني ويا حميد اللهم اغثنا واغث ديار المسلمين اللهم اغثنا واغث ديارنا وديار المسلمين اللهم اغث ديارنا, ديارنا وديار المسلمين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم ارحمنا ببهاء منا اللهم ارحمنا ببهاء اللهم اللهم ارحمنا ببحائمنا يا ذا الجلال والإكرام يا غني يا حميد يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن عباد الله واذكر الله ذكرا كثيرا وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين